بسم الله الرحمن الرحيم تقول عن نساء ولك كم وقفت امام المراهات وجعلت انظر لنسي واتسائل اهذا حجاب شرعي اهذا حجاب شرعي رحم حجاب الله شرعين. نساء المهاجرين والانصار ما اقوى ايمانهن وما اصدق اسلامهن وما اجمل انصياعهن للحق حين نزول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ليدخل عليهن من جلبهم اختا ارجوك ان تكوني صادقه وبلا مراوغات او هو اختا العباءه التي تحدد حجم الكتفين وتبين بعض تفاصيل البدن كالصدر والظهر ونحوه اليست سببا للفتنه أليست سبباً نعم،, نعم،, نعم نعم انها فتنه والا لم تستر العباءه الزينه وتغطي الجمال فهل تسمى عباءه وقضنا في هيوتكن وتتبرجن تضج تبرج الجاهليه الاولى قطت كل الكره بطيء ولكن ولكن أكيد المفعول كيف سارة بتشكيلات من القيطان ذات اليمين وذات الشمال خطة الشيطان ثم الكلف العريضة ذات الفصوص اللامع استدراج ثم الدانتين الجميل لتكون اليد أجل واستدراج ثم المخرمة والمضرزة من الخلف والأمان والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما كفة عظيم ليس عيبا ان ترخي عليك عباءه تصونك من اعين الاشرار خوني جمالك ان اردت كرامه كي لا يصول عليك ادنى ضيغم حلل التبرج ان اردت رخيصه اما العفاف فدونه سفك الدم اما العفاف فدونه سفك الدم العباءه عفته وصفائها سنده ولا جئت ونضياء سيري هيا اخت واثقه الخطا طاقتك عزيمه ومضى سيري بها العادات الشرعيه العادات الشرعيه شعار لطهارتك ودليل, ودليل عفتك وعنوان حيائك ورمز ورمز رمز ايمانك فقعه صرحه اهل الفساد والطلالي ناجي انت وقد شمت يا عزيزه وتفاخرت بشموخك لالياء لله انت وقد شمت رواسٍ, رواس للانتاج الاعلامي تقدم قصه عباءه قصه عباءه قصصوا قال لي انت وقد شمتي <تصفيق> عزيزه هذه الكلمات بثثها من اشجاني واخرجتها من مكنون قلبي تكلمت بها عندما جرح القلب رؤيه مشاهد ارتجفت منها فرائسي وارتعدت منها اعضائي وهالني والله هالني والله ان ارى بنت الاسلام يا روحانها الى هذا الماء استعاده محاضره لفضيله الشيخ محمد بن عبد الله الهبداني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ساتر المعائب وغافر السوائب وراحم التائب وماتع الحاضر والغائب رافع السماء ومزينها بزينه الكواكب ومدبر حركات سيرها في الطوالع والغوارب وساطح الارض على الماء باختلاف المسالك والمذاهب وموضعها بحكمه لطائف الحكم وغرائب العجائب واوصلي واسلم على سيدنا محمد المخصوص بارفع المنازل واشرف المناصب صلاه دائمه ما لما عن نجم طالع وخفي بسير غارب اما بعد فكم يسعدني والله ان تسمعي يا اخيه كلماتي وتستقطعي من وقتك الثمين لاجل سماع عباراتي وما ذاك الا لبذره الخير الموجوده في قلبك والايمان الذي في فؤادك فاسال الله تعالى ان يرزقك حياه السعداء انه سميع مجيب الدعاء واني يا اخيه ان تهز هذه الفرصه لاوجه لك رساله حره اوجهها لك انت يا فتاه الاسلام وانت يا مربيه الاجيال ويا صانعه الابطال اخاطب فيها ايمانك بالله تعالى واناشد فيها حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اسلمتي له القياد اقف معك لنتحاور بهدوء ونتناقش بصدق في موضوع ليس جديدا عليك فانت ترينه احيانا واحيانا قد تفعلينه جهلا منك بهذا الامر انها قضيه عباءات جديده والتي بدات تنتشر بين بعض فتياتنا بمسميات عده فهذه عباءه فرنسيه واخرى عمانيه وتلك مغربيه ورابعه المخصره فيا ترى ما قصه هذه العباءه وما هي الخطوات التي جعلتنا نصل الى هذه العباءه الجديده يا اخيه ان هذه النقله الشاسعه من طور كانت العباءه فيه مظهرا من مظاهر الستر والاحتشام الى طور اصبحت العباءه فيه مظهرا من مظاهر الجمال وتنميق الهندام هذه النقله لم تكن وليده اللحظه ولا حادثه اليوم انما هي ركام سنوات طويله من التغريب والتغيير من خلال ممارسه ما يسمى سياسه تكسير الموجه والتي تعني التدرج في الاهداف والمصالح التي يريدون تحقيقها تلك السياسه التي سار عليها الكثره من اليهود والنصارى ومن سار على نهجهم من العلمانيين ودعاة التغريب لفساد المراه المسلمه والقضاء على حجابها تامل معي يا ايتها الدره المكنونه والجوهرة المصونة كيف كانت خطوات الشياطين للقضاء على العباءة الشرعية انهم لم يطلبوا منك نزع العباءة مباشرة فان في طلبهم ذلك اعلانا بالفشل الذريع فمن الذي يتخلى عن دينه وايمانه وقناعاته بكل سهولة ويُسر وقد تربى عليها منذ نعومة أظفاره بل سلكوا طريقه بطيء ولكن اكيد المفعول فقالوا العباءه عاده لا عباده فاذا كانت العباءه عاده فلماذا لا تجددين في شكل العباءه ولماذا لا تنوعين في طريقه لبسها فبداوا بخطوه العباءه الخفيفه الشفافه واستمروا على ذلك فتره من الزمن ليست بالقصيره ثم انتقلوا الى خطوه اخرى العباءه قصيره حتى اذا مر عليها زمن وظهرت العباءه الطويله ازعجهم ذلك ففكروا في حيله اخرى فقالوا لا ضير لا ضير اجعلوها طويله ولكن فيها قيطان باطراف عباءه فقط وانصت قليلا عند هذه الخطوه لا معارض الكثيرات معجبات الاقبال يتزايد اذا فلتخرج موضه العباءه على الكتف فهي ايسر للمراه والدين يس بعدها فتح الباب على مصراعيه وفتح سيل من البلاء شاره بتشكيلات من القيطان ذات اليمين وذات الشمال ثم الكلف العريضه ذات الفصوص اللامعه ثم الدانتيل الجميل لتكون اليد اجمل ثم المخرمه والمضرجه من الخلف والامام ثم اخيرا التطريز بالوانه المختلفه ولا ندري والله ماذا يخبئ لنا هؤلاء في المستقبل هكذا يا اخيه يتدرجون للقضاء على العباءات الشرعيه وتلك مسيرتهم ولذلك لبسوا على كثير من المسلمات الامر واوهمهن ان هذه العباءه هي المامور بها شرعا وان الامر واسع لا ينبغي التضييق فيه ان التبرج الجديد يا اخيه هو الذي صلفوا على تسميته بالحجاب العصري وهو بلا ريب مخلل بشروط الحجاب الشرعي بل هو بلا شك خطوه الى العري والسفور فهو اذا تعبير عن مرحله انتقال لما هو شرا من فاعداء الحجاب جعلوه حلا وسطا تساير به المراه المسلمه تطورات الموضه والزينه وفي الوقت ذاته تكون بعيده عن التبرج الصريح وما هو في الحقيقه الا استدراج ماكر بيته اصحاب دور الازياء والموضه واباطره الدعوه الى السفور والانحلال للقضاء على العباءه الشرعيه والحجاب الشرعي والميل من بنات الاسلام وجواهر المجتمع ليسهل عليهم النيل من المسلمين جميعا كما جرت بذلك العاده في كثير من دول الاسلام يا فتات الاسلام يا فتات الاسلام ان المراه المسلمه الراشده التي نهلت من معين الاسلام الصافي ونشات في جوه الوارف الظليل لا تلتزم العباءه الشرعيه تقليداً وعادة درجت عليها الأمهات والجدات كما يحلو لبعض الفارخين والفارغات أن يصوروا العباعة من غير سند من علم أو حجة من منطق أو هدي من كتاب منير بل تلتزمه وقلبها مطمئن بالإيمان على أنه أمر من الله عز وجل ونفسها مفعمة وعادة بالقناعه انه زين انزله الله صيانه للمراه المسلمه وتمييزا لشخصيتها وابعادا لها عن مزالق الفتنه ومرتكسات الرذيله ومهاوي الضلال ومن هنا فهي تتقبله بنفس راضيه وقلب مطمئن واقتناع راسخ كما تقبلته نساء المهاجرين والانصار يوم انزل الله فيه حكمه القاطع وامره الحكيم فعن عائشه رضي الله عنها فيما رواه البخاري عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الاول لما انزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مرطهن اي عذرهن فاختمرن بها اي غطى الطير وجوههن وفي روايه للبخاري ايضا اخذنا عذرهن فشققناها من قبل الحواشي فاختمرنا بها وفي روايه عن صفيه بنت شيبه قالت بين نحن عند عائشه رضي الله عنها ذكرنا نساء قريش وفضلهن فقالت عائشه رضي الله عنها ان لنساء قريش لفضلا واني والله ما رايت افضل من نساء الانصار ولا اشد تصديقا لكتاب الله ولا ايمانا بالتنزيل لقد انذرت صوره النور وليضربن بخمورهن على جنوبهن فانقلب رجالهن اليهم يتلون عليهن ما انزل الله اليهم فيها ويثل الرجل على امراته وابنته واخته وعلى كل ذي قرابه فما منهم امراه الا قامت الى مرطها المرحل وهو كساء من صوف نقشت فيه تصاوير الرحال فاعتجرت به اي ترففت به تصديقا وايمانا بما انزل الله من كتابه فاصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات اي مختمرات كان على رؤوسهن الغربان فرحم الله نساء المهاجرين والانصار رحم الله نساء المهاجرين والانصار ما اقوى ايمانهن وما اصدق اسلامهن وما اجمل انصياعهن للحق حين نزوله وان كل مؤمنه بالله ورسوله حق الايمان لا يسعها الا ان تتأثى بهؤلاء الفضليات من النساء فتنزم نفسها الزيه الاسلامي المتميز غير عابئه بما يحيط بها من تبرج وسفوه وبمثل هؤلاء النساء الواعيات الطاهرات تعمر البيوت المسلمه وتربى الاجيال على الفضيله ويزخر المجتمع بالرجال الابطال العاملين الفنات وانهن اليوم لكثيرات ولله الحمد فكوني يا اخيه احدهن يرحمك الله يا فتاه الاسلام انني قد اجد تفسيرا لان تختار المراه اطارا جيدا لنظارتها او لونا زاهيا لساعتها او تصميما رائعا لقلادتها لان من حقها ان تتزين بكل هذا ولكن ما لا استطيع ان افسره هو ان تتفنن المراه في اختيار الموديل الجديد والتصميم الحديث والشكل الجميل لعباءتها وحجابها واذا سالتها لماذا كل هذا لماذا كل هذا قالت لك بصوت سريع اجمل شكلي سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله وكأن العباءة أصبحت وسيلة لإظهار الزينة بدلا من أن تكون لإخفائها وقد اعترف ستون بالمئة من النساء التي أجري عليهم استبانا أنهن يلبسن الموديلات الجديدة من العباءات مسايرة للموضة فإنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اني اسائلك يا اخيه ما الهدف من الحجاب وما الغايه من العباءه ارجوك ان تكوني صادقه وبلا مراوغات او هوا فوالله اني لا اخاف عليك من الله فانقذي نفسك منها فلن يغني عنك من الله احد ولن تجدي لك من دون الله ملتحدا فلا ملجأ ولا منجا ولا منتجا من الله الا اليه اليس المراد من العباءه يا اخيه ستر الجمال وتغطيه المحاسن حتى لا تقع الفتنه واذا لم تستر العباءه الزينه وتغطي الجمال فهل تسمى عباءه يقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال ابن كثير اي لا يظهرن شيئا من الزينه للاجانب الا ما لا يمكن اخفاؤه كاسافل الثياب يا اخيه اليس تلك العباءه التي ظهرت في الاونه الاخيره من الزينه هل يستحين عليك اخفاؤها الا توافقينني ان تلك العباءه تحتاج الى عباءه اخرى العباءه التي تحدد حجم الكتفين وتبين بعض تفاصيل البدن كالصدر والظهر ونحوه اليست سببا للفتنه وامتداد الاعين نحو صاحبتها وقرب اهل الاذى منها ولو كانت عفيفه لقد صرح بذلك النساء اللاتي يلبسن هذا النوع واجري عليهن الاستبانه فأجاب ست وثمانون بالمئة من النساء أنهن يتعرضن للمضايقات بعد نبسها تقول إحدى الأخوات التي تركت نبس هذا النوع من هذه العباءات لقد أدركت أنني أرتكب خطأا فادحا بحق نفسي بل وبحق الرجال الآخرين فمنظر المرأة وهي تضع عباءتها على كتفيها جذاب جدا ولكما وقفت امام المراهات وجعلت انظر لنفسي واتساءل اه هذا حجاب شرعي وماذا تعني رغبه زوجي؟ اه اكسب ذنوبا؟ اه استطيع تحمل ذلك؟ واكثر ما كان يضايقني طريقه البائعين معي فانا حينما ادخل بعض المحلات التجاريه ألاحظ أن البائع يبدي اهتماماً أكبر بالمرأة التي تضع عباءتها على كتفها ويحلص على محادثتها ومحاولة إطالة الحديث معها بأسلوب قد يكون فيه شيء من الريبة أما المرأة التي تضع عباءتها على رأسها فلا يطمع بشيء منها ويحتاق في حديثه معها وهذا مصداق أسلوب لما اسمعه من ان الرجال تختلف نظرتهم للمراه حسب لبسها للعباءه فالتي تتابع خطوط الموضه امراه مستهترة لا تبالي بسمعتها كما انني كلما خرجت ودخلت تفكرت بالموت فلو مت وانا على تلك الشاكله ماذا يكون مصيري ماذا يكون مصيري انتهى كلامه قد تقولين يا أخي إنني واثقة بنفسي وإنني لست ممن يلبسها لفتنة الناس وإغوائهم وأقول إن العباءة ليست خطاءاً للمرأة فقط بل العباءة في معناها الحقيقي أعم من ذلك وأشمل فكما هي حفظ للمرأة وصيانة لها فهي أيضاً حفظ للرجل وصيانة له من النظرة الحرام وخطر الوقوع في الفتنه تظنين الرجال بلا شعور لانك ربما لا تشعرين وهل تدبرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحي الاذى عن طريق المسلمين نحي الاذى عن طريق المسلمين فاذا كانت اماطه الاذى عن الطريق من شعب الايمان التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فايهما اشد اذى ايهما اشد اذى شوكه او حجر في الطريق ام فتنه تفسد القلوب وتعصف بالعقول وتشيع الفاحشه ما من شاب مسلم يبتلى منك اليوم بفتنه تصرفه عن ذكر الله تعالى وتصده عن صراطه المستقيم كان بوسعك ان تجعليه في امن منها الا اعقبك منها غدا نكال من الله عظيم يا غافلا يتمادى غدا عليك ينادى هذا الذي لم يقدم قبل الترحل زادا هذا الذي وعظوه وخوفوه المعادا فلم يكن لمناديه طائعا منقادا ثم ايتها الاخت المستننه الى متى تظلين ان تكوني العومه بايدي عبيد الدينار والدرهم وعبيد الشهوات واللذات ففي كل يوم يخرجون موضه وفي كل ساعه لهم صيحه ان هؤلاء يريدون سلب مالك باسم الموضه واخر الصيحات والا لماذا تفسرين لماذا تفسرين ارتفاع سعر العباءه والحجاب الى مئات الريالات مع انه كان بالامس بأقل الأثمان فأين عقلك يا أمة الله أين عقلك يا أمة الله أين إيمانك بالله عز وجل هل لا تذكرت يا أخيك أطفالا يتاما ونساء فكلا وصبية جوعا وعجائز عطشا ومن لهم بعد الله تعالى إلا أنت وأمثالك إنك توافقينني على أن صرف تلك الأموال يصدي حاجه المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اولى واحرى من ان تذهب الى محلات عالم الازياء من يهود ونصارى وغيرهم في مشارق الارض ومغاربها ايهما اولى يا اخيه ايهما اولى يا اخيه بالتمسك بالدين من نشات على الاسلام منذ نعومه الفارهها وبين ابوين مسلمين وفي مجتمع مسلم طاهر عفيف او من دخلت في الاسلام حديثا وفي مجتمع غارق للشهوات واللذات هذه احضر فتيات تقول عن نفسها كنت شابة يافعة احب الحياة واكره ذكرى الموت وكنت اتابع خطوط الموضه بشرف وشوي اركض لاجل ان الحقها فلا يفوتني منها خير حتى عباءتي تلك السوداء لم تترك الموضة على حالها فقد اغراني حب الجديد لان اتفنن في طريقه نفسها فكنت اضعها على كتفي لا على راسي لاجل ان اظهر تميزي وشيئا من اناقتي اما نقابي فقد بدات ارسمه تمشيا مع الموضه وتحججا باعدا الرؤيه ومضيت مضيت اتابع عيون من حولي وتحملني غفلتي وسذاجتي على ان اجد فرحا كلما رايت عيونا ماره ترمقني باعجاب او استغراب ذات مره ذات مره سافرت الى بلد غربي ولم اكتفي بتجميل حجابي فحسب لكنني خلعتهم نهائيا ورميت به في مقعد الطائره وفي تلك البلاد شد بصري منظر امراه متحدثه ما يظهر منها شيء فاقتربت منها وسمعتها تتكلم بلهجة اجنبيه صرطه فعجبت وسالت اتراها امراه عربيه مقيمه اعتادت لغه القوم فدفعني فضولي لان اطرح عليها سؤالا عربيه انت فاجابتني بالنفي وقالت انا كنديه مسلمه دخلت الاسلام منذ سنه ولف ومن حينها وانا كما ترين ارتدي حجابي واسير وعزتي وفخري بديني الجديد يسيران معي تقول الفتاه وضعت يدي على راسي بحثت عن حجابي فلم اجد تذكرت اني رميت به على مقعد الطائره وضدت كلمات ساخره بيني وبين نفسي يا الله يا الله يا رب يا رب اجنبيه لم تعرف ولم تؤمن بك الا منذ سنه ونصف ومع ذلك تحافظ على حجابها وتعتز به وانا جدي مسلم وابي مسلم وجدتي وامي بل قومي كلهم مسلمون نشأت على طاعتك وتربيت بين قوم مؤمنين فكيف أتخلى بكل هذه السهوله عن حجابي وتحافظ عليه هابين كندية قد كنت اولى قد كنت اولى ان تكوني قدوه تدعو الى اسلامها وتبشر قد كنت اولى ان تكوني للتقى رمزا يجلل به العفاف ويفخرون اختاه ان العباءه الشرعيه برهان على حبك لدينك وعلامه على اعتزازك به العباءه الشرعيه شعار لطهارتك ودليل عفتك وعنوان حياءك ورمز ايمانك العباءه الشرعيه دليل على شموخك وعلو همتك العباءه الشرعيه صفعه في وجه اهل الفساد والضلال هذه العباءه عفه وصفاء سوداء لكن بهجه وضياء هي قصه لعباءه قيطانها خلق وفضل غامر وحياء سيري بها يا اخت واثقه الخطى هذه خطاكي عزيمه ومضاء ماذا عليك ماذا عليك وقد اردت ترفعا مما يقول الجهل والجهال ادني على الراس كريم عباءه سبقت بها اسماء والخنساء انت الحبيبه انت الحبيبه حيث القيل الهوى ام واخت وابنه غراء الا انت وقد شمخت عزيزه بالله فافتخرت بك العلياء انت الحضاره انت الحضاره والتزامك افنها والمرجفون هم البلاء والداء اختي ليس عيبا ان تخي عليك عباءه تصونك من اعين الاسرار اما علمتي اما علمتي يا رعاه الله ان الذره اغلى ما يكون اذا كان في اصداف مكنونا وان الورده اذا قطفت قد تبدو جميله لاول اهله ولكنها سرعان ما تذبل ويتبدد رونقها فتلقى في سله المهملات فلتعتزي اختاهم بحجابك فلتعتزي اختاهم بحجابك وان ترددي بشموخ بيد العفاف اصون عز حجابي وضع عفتي اعلو على اترابي ما ضرني ادبي وحسن تعلمي الا بكوني زهره الالباب ما عاقني خجلي عن العليا ولا سد الخمار بهمتي وحجابي اختي المسلمه اختي المسلمه ها هي قوافل المحجبات تمر بك فاحرسي فاحرسي اختا احرسي اختا انتقلي واحده من هند فلا يفوتنك الموكب وانت في غفله من امرك فوني جمالك ان اردت كرامه كي لا يصون عليك ادنى ضيغم لا تعرضي عن هدي ربك ساعه عضي عليه مدى الحياه لتغنمي اختا هل من عوده الى كريم العطايا هل من عوده الى جزيل الهبات هل من عوده الى نور العباده وعيش السعاده وعالم الاطمئنان والصفاء والطهاره والعفاف والنقاء ها هو ربك عز وجل يدعوك للعوده اليه فيكون في خطاب ملئه الرحمه والرافه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم مهما يكن ذنبك ومهما تعاظم عيبك فعودي الى الله يا اخيه عودي الى الله يا اخيه فهو غفار الذنوب جميعا واسرعي في العوده الى الله وبادري بالتوبه اليه قبل ان يحال بينك وبينها ان الانفاس معذوده والحياه محدوده ام من شابه يافعه نالتها يد المنون وكم من صغير جاءه الموت والناخ ينظرون كم من صحيح كم من صفيق مات من غير سقم كم من صحيح مات من غير سقم اتذكر تذكري عندما ياتيك هادم اللذات وقد اجتمع عليك الاهل والاحباب يبكون الفراق وقد افارت دموعهم وتعالت اصواتهم الا اله الا الله لا اله الا الله ما اصعبت تلك اللحظات وما اضعف الانسان عند السكرات وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحير الى الاعطاء السلمي في مرض موته كيف ترى حالك فقال رحيمه الله الموت في عنقي والقبر بين يدي والقيامة موطفي وجسر جهنم طريقي ولا ادري ما يفعل بي لا ادري لا يفعل بي ثم بكى بكاء شديدا حتى غشي عليه لما افاق خالد اللهم ارحمني اللهم ارحمني وارحم وحشتي في القبر اللهم ارحمني وارحم وحشتي في القبر ومسرعي عند اللوح وارحم مقامي بين يدي ارحم نقامي بين يديك يا ارحم الراحمين يا اخيه حاسبي نفسك حاسبي نفسك وقولي لها يا نفس كيف تتجرئين على معصيه الله كيف تتجرئين على معصيه الله الا تعلمين ان الموت ياتي بغته من غير موعد ولا يتوقف على سن دون سن بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة وإن لم يكن الموت فجأة كان المرض فجأة ثم يفضي إلى الموت أما لك لا تستعدين للموت وهو قريب منك ما لك لا تستعدين للموت وهو قريب منك كفى يا نفس ما كان كفى كهوا وعسيان كفى كفى في الحشى صوت من الإشفاق نادان أما آل المآب بلى بلى يا نفس قد آن أصيح بتوبتي ندما كفى يا نفس ما كان ان ان كان المانع لك من الاستقامه حب الشهوات فاطلب الشهوات الباقيه الصافيه عن الكذب وما قولك يا اخيه في مريض اشار عليه الطبيب بترك الماء ثلاثه ايام ليصحه ويتهيئ ليشربه طوال الايام اي يصبر ثلاثه ايام ليتنعم طوال العمر ام يقضي شهوته في الحال ثم يلزمه المرض ابدا فيا ليت شعري فيا ليت شعري الم الصبر على الشهوات اشد واطول ام الم النار في الدركات ام لا يطيق الصبر على الم مجاهده نفسه كيف يطيق الم العذاب في الاخره كيف فا ينتيق الالم العذاب في الاخره الا تعجلي بالرجوع والتوبه الا تعجلي بالرجوع والتوبه واياك والتسويف والامال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون يا اخيه هذه الكلمات بثثتها من اشجاني واخرجتها من مكنون قلبي تكلمت بها عندما جرح القلب رؤيه مشاهد ارتجفت منها فرائسي وارتعلت منها اعضائي وهالني والله هالني والله ان ارى بنت الاسلام يا ول وحانوها الى هذا المال فاسال الله تعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان تجد كلماتي مكانا في قلبك وصدى في نفسك جعلني الله واياك ممن يغفر ذنبه ويسر عيبه ومن الفائزين في الدنيا والاخره واستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه واصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اليك يا بنت الاسلام ويا ام الرجال إليك يا مربية الأجيال ويا صانعة الأقطار وحتى لا تسيرك العواطف والشهوات وتقودك في النهاية إلى المصير المخطوم الذي يلقيك في مستنقع ماء آسن يذبل فيه جمالك وتتسرب منه الفضيحة ولن تجدي حينها من يدافع عن حقوقك أو يعطف عليك صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يصون عليك أدنى ضيغم حلل التبرج إن أردت رخيصة أما العفاف فدونه سفك الدم لا تعرضي عن هدي ربك ساعة عضضي عليه مدى الحياة لتقني